وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم نائمون ونقلبهم ذات اليمين الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا لو اطلعت عليهم منهم فرارا